وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَلَقَدْ سَمِعَ الْمَلَأُ مِن وَرَائِهِمْ وَأَجَابُوا بِمَا أُمِرُوا وَأَخْرَجْنَا لَهُ الْأَرْضَ وَالْبَحْرَ بِقَدَرٍ فَسِيّرُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ الله, الله فَمَا ذا بعد الحق I love you. ولما لا تأويل فلا شكك من الذين يطلبه الفانوه كيف كان عاكبة ومنهم من به ومنهم لا يؤمن به وأبقى أعلم بالمسلمين وإن ذكرتهم كفا قل عملي ولكن أعلمكم مما أعمل وأنا ومنهم من يستجعون إليك آنة تهدي العظيم ولم تانون لا يقوم ومنهم من يعظم إليك آنة تهدي العظيم ولم تانون لا يقوم إن الله لا يقوم قل لأمة الرسول فإذا جاء رسولهم قل يطينهم بالحسن وهم لا يدنون فيقوموا ممتها لو عدمهم كنتم صدقين قل لا أمر لنفسي وره ولا فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَقَالُوا اتَّبَعْنَا الْأَحُدُثَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرُوا أَمْ لَمْ يُنذَرُوا وَيَسْتَغِلُّونَ لَكَرَحَقٌ قُلْ رَبِّي يُمْنِحُهُمْ الْحَقَّ وَمَنْ كُنَّ مُعْتِزًا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ غَضَبًا فَاللَّهُ لَذَبَحَ وَأَصْرَونَ نَغَمًا كَلَمَّا أَلَا ان ربك هو الذي خلقكم وما انت من قبلكم فإذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا انت تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك فيها دماء وانا نقي من التوحيد لا from Allah. ولا يحذرون من قولهم إنك لله جميعا هو السميع العليم ألا إلا أولياء الله لا خلق اللذي جعل لكم الليل لتسفروا فيه والمغار مصرى. إن في ذلك لآجاب لقومي يسمعون. قال اتقر الله ولدنا من سبحانه والغريب. الْأَرْضِ ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطانكم لهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. قل إذن الذين على الله ولا في ورليتم وما سألتهم للأجل إن أجل إلا على الضار وعملوا المسلمة ومعناهم في القلق واجعلناهم خلافة وأعربنا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فكذبهم فنجيناه ومنعوا في القلق وجعلناهم وضعنا ببعضهم رسلا لهم فجاءهم بالبيلات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من طلب كذلك ما اصدوا على قلوب المعتدين ثم ضعنا ببعضهم نوسى ولارونا اهلا فرعونا لهم بآياتنا فاستطروا وفاهم قوم المجرمين فأنا جاءهم الحق من عندنا O Allah, my Lord, forgive me, كريم المجلمون ويحب الله الحق <تصفيق> لك المادي ويوجدها المجلمون فما آمن لنوسى إلا برد لهم يقوم على فهمهم فرعون وخلقهم أن يفتنهم وإلا فرعون العدل في من المسلمين وقال نوسى يقوم رب قومي انزل رحماتك عليهم كاملين وراهم لم سواخي ان ترفع ان قومهما بمصر قومهم واجعلوا لهم قبله القبلة هو الصراط ابشر المؤمنين وقال موسى ربنا ان ذِكْرًا وَعَظَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَذَكُّرَ ذِكْرِ اللَّهِ وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ قد بوأنا في إسرائيل وقرأت سنة ورزقناهم من, ورزقنا من القيبات واختلفوا حتى جاءهم العين إن ربك يطوي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون فإنه تفي شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين الكتاب من المقابل من تكون من, تكون من لا من این را هم با وأن أقف وجهك للدين حديثا ولا تنهل من المشهد ولا تنهل منكم إلا إما لا يرغب ولا يضحب فإن فعلنا من ذينا من الظالمين وإن يمسست الله الضرب فلا تشفره إلا هو وإن يردت بخير فلا أضحب سيببه من يشاء من عباده وهو الوقو الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوقين واتبع ما يمحى إليك حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين لا ينهوهم رسلا كذلك الحكيم القبير ألا تعلموا إلا الله إذن لكم من منذير وبشير وألستنهوا ربكم ثم تنهوه إليه يمتعكم داعا حسن إلى أهل المسلم ويقبوا لهم قبلهم قبلا وإذن لهم يخاف عليكم الله نرجعهم وعلى كل شيء قدير ألا مصدر من يستخدم منه على حين يستمشون نيابه على ما يكسبون وما يعملون إنه عليم بذلك السلوط